والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شذادا وجعلنا سراجا هَانَجَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُحْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِينِي حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ نَافِرَةً إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيلت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا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 للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أثرابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون إلا من ذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء أتخذ إلى ربه ماذا إن أنذر عذابا قريبا